من المؤول قال الله جل وعلا في خاتمة الآية وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فأما ملء جهنم فيكون بما يلقى فيها ثم يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط انقطع يكفي يكفي وأما الجنة فإن رحمة الله جل وعلا لا يضيقها على أهلها وإنما يخلق خلقا تبارك اسمه وجل ثناؤه يدخلون الجنة يملؤونها لأن الله جل وعلا وعد الجنة أن يملأها والله جل وعلا لا, يخ... لا يخرف الميعاد قال ربنا وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ثم قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فكان في خبر المرسلين على قلب سيد النبيين صلى الله عليه وسلم ما يثبت قلبه عليه السلام في دعوته إلى ربه وجاءك في هذه الحق أي في سورة أهود كما بينا في أول اللقاء وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إن عاملون وانتظروا إن منتظرون ثم قال الله في آية جامعة مانعة ولله واللام هنا لام الملك لا متصرف حقيقي الأكمل ولله غيب السماوات والأرض فلا أحد يعلم الغيب إلا الله ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله قال بعدها فاعبده وتوكل عليه والله مما يعينك على أن تقضى حوائجك أن تعلم أنك تجهل الغيب فلا تدري أين موطن الخير من موطن الشر هل في غدوك أو في رواحك هل في سفرك أو في إقامتك هل في وظيفتك أو في تركها ولله غيب السماوات والأرض ثم إنك حتى لو كنت قد اطلعت على شيء من الغيب ليس الأمر بيدك قال ربنا وإليه يرجع الأمر كله فالامور كلها بيد العزيز العليم من بيده ملكوت كل شيء تبارك اسمه وجل ثناؤه